الادياش الاخرى الحد الناقص والرسم الناقص ثم قال وشرط كل يعني ايش كل هذه التعاريف نعم كل هذه المعرفات وشرط كل يعني حدا كان ام رسمة نعم ايش تاما ام ناقصا وشرط كل ان يرى مضطرده ايش يعني مضطردة يعني بحيث حيثما وجد المعنى وجد اللفظ حيث وجد المعرف وجد التعريف وحيث وجد التعريف وجد المعرف منعكس ايضا حيث ينتفي المعرف ينتفي التعريف وحيث ينتفي التعريف ينتفي المعرف يعني أن يكون جامعا مانعا وظاهرا لا ابعد يعني ينبغي ان يكون اللفظ ايش ظاهر وليس ابعد من المعرف نعم لانه كما قلنا يزيد الامر تعقيدا ولا مساويا اذا اتيت ايضا بلفظ مساوي المعرف لما استفدنا شيئا ولا تجوز يعني ايش تاتي بالمجاز بلا قرينة بها تحرز يعني تحترز بالقرينة عن الالتباس تبين ان المراد ايش المجاز ولا بما يدرى بمحدود ان تأتي في التعريف بما لا يعرف الا بمعرفة معرف ان تأتي بالتعريف في التعريف في وسط التعريف في فصم لفظ أو أمر لا يعرف هذا اللفظ إلا بمعرفة المعرف فهنا يلزم إيش الدور يلزم الدور نعم كانت تقول المعلم هو الذي يعلم طيب هو الذي يعلم نحن لا نعرف يعلم إلا إذا عرفنا المعلم ولا نعرف المعلم إلا إذا عرفنا معنى يعلم نعم ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينه خلا لفظ مشترك يعني الذي وضع في الاصل الوضع اللغوي وضع وضعا متعددا لأكثر من معنى ففي هذه الحالة اذا لم يكن هناك قرينه لا يصح استعمال اللفظ المشترك ضمن التعريف وعندهم يعني عند علماء هذا الفن علماء المنطق وعندهم من جملة مردود يعني من التعريف المردودة غير صحيحة أن تدخل الأحكام في الحدود أن تدخل الأحكام في الحدود يعني كما يفعل أحيانا في الأصوليون يقولون الواجب ما يساب على فعله ويعاقب على تركه هذا في الحقيقة ليس بتعريف لي. لأنه حكم هذا حكم والحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا نستطيع أن نحكم على المعرف إلا أن نتصوره ولا يمكن أن نتصوره إلا إذا عرفنا حكمه قال ولا يجوز في الحدود نعم. وعندهم من جملة مردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدري ما روو ولا يجوز في الحدود ذكر أو أو التي للتشقيق لا يصح أيضا أن يؤتى بها وجائز في الرسم يمكن في الرسم أن يؤتى بأو فدري ما روو يعني انتبه لما ذكره اهل هذا الفن أقول شرط المعرف ان يكون مضطرضا منعكسا افضل شرط المعرف يعني الذي هو التعريف شرط المعرف نعم ان يكون مضطرضا منعكسا اي جامعا لأفراد المعرف جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيرها كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق حين أقول الإنسان حيوان ناطق لا يدخل للفراس ولا العصفور ولا الدجاجة ولا يدخل أي نعم حيوان آخر يعني لا يدخل أي فرد من أفراد غير المعرف من الأفراد الأخرى غير المعرف في هذا التعريف فلو كان غير جامع كتعريف الحيوان بالناطق ما هو الحيوان؟ قلت هو الناطق الناطق يشمل الإنسان وغير الإنسان فهنا التعريف غير جامع كلمة إذا عرفت الحيوان بالناطق فتكون أخرجت ماذا؟ الحيوان يشمل الناطق ويشمل غير الناطق فإذا قلت الحيوان هو الناطق أخرجت أفرادا كثيرة؟ اخرجت الفرس واخرجت ايش الجمل اخرجت افراد كثيره من المعرف المعرف الحيوان افراد الحيوان من انواعها من انواع افراد الحيوان الانسان الذي هو الناطق فتعريفك للحيوان بالناطق تعريف الحيوان عرفت الحيوان بالناطق ما هو الحيوان قلت الناطق اذا الفرس ليس بحيوان واللشاة ليست بحيوان بحو... لأنها ليست ناطقة فهنا التعريف غير جامع لماذا؟ لأنه أخرج الكثير من أفراد المعرب أو غير مانع أو غير مانع إذا كان التعريف غير مانع كتعريف الإنسان بالحيوان ما هو الإنسان؟ قلت هو الحيوان إيه؟ وهذا يمشي على أربع يعني هنا أدخلت على المعرف ما ليس منه في حين عرفت الحيوان بالناطق أخرجت من المعرف ما هو من أفراده وحين عرفت الإنسان بالحيوان أدخلت على المعرف ما ليس منه ففي الحالة الأولى غير جامع وفي الحالة الثانية غير مانع قال وأن يكون ظاهرا من شروط التعريف من شروط المعرف أن يكون ظاهرا كتعريف الحنطة بالقمح أه الحنطة نعم لو فرضنا أن البعض لا يعرف ما هي الحنطة نعم أو ما هو البر يعني أحيانا مثلا نستعمل كلمة البر ربما كثير من العلماء عفوا من العامة لا يعرف معنى البر إيش البر يقول يعني الإحسان يعني بر الوالدين لا البر هو القمح فين ان أن يكون ايش ظاهرة كتعريف الحنطه بالقمح أو تعريف البر مثلا بالقمح وأما إذا كان أبعد منه كتعريف الأسد بالغضنفر أو مساويا كتعريف العدد الفرد اه العدد الفرد ما هو؟ قال ما ليس بزوج طيب وما هو الزوج ما ليس بفرد يعني ما استفدنا شيء كتعريف العدد الفرد بما ليس بزوج والزوج بما ليس بفرد هذا المعنى يساوي هذا المعنى فما زدته وضوحا فلا يصح مثل هذا التعريف فلا يصح قال وان لا يكون بألفاظ مجازية بعرف انه في حقيقه وفي ايش مجاز نعم واللفظ اذا اطلق اريد به الحقيقه التي تتبادر الى الذهن عند سماعي لا يكون بالفاظ مجازيه من غير قرينه تعين المراد اذا اردت المجاز ينبغي ان تاتي بقرينه تبين انك تريد المجاز كتعريف البليد بالحمار ما هو البليد قلت هو الحمار إيه؟ كيف الحمار البليد هو الحمار لا فإن وجدت قرينة يحترز بها عن المعنى الحقيقي لأن الحمار المعنى الحقيقي فيه أبو أدنين طوال يمشي على أربع وبينهق هذا المعنى الحقيقي فنقول البليد هو الحمار إذا ما في بالنسبة للبشر واحد بليد يعني, يعني عرفته بالحقيقة فإن وجدت قرينة يحترز بها عن المعنى الحقيقي صح التعريف كتعريف البليد بحمار يكتب ما هو البليد؟ قلنا والله حمار يضحك مثلا او حمار يكتب أو حمار يعني عرفناه وجدت قرينة تبين أن المراد إيش؟ إنسان لكن هذا الإنسان في صفة جامعة بينه وبين الحمار لانه في المجاز لا بد أن تكون علاقة بين الحقيقة والمجاز. لا بد أن تكون علاقة. لو قلت الشجاع هو حمار يكتب صحيح هذا الكلام، لأنه ليس هناك علاقة بين الشجاع والحمار. الحمار مش شجاع. صحيح؟ نعم. وأن لا يتوقف معرفته على معرفة المحدود. أن لا تتوقف معرفة الحد على معرفة المحدود. كتعريف العدد الفرد بما تقدم وعكسه يعني ايش العدد الفرد ما ليس بزوج طيب الزوج ما ليس بفرد معنى ذلك توقف كل منهما على معرفة الاخر وهذا دور وأن لا يكون بالالفاظ المشتركة من غير قرينه الألفاظ المشتركة قلنا هي التي وضعت وضعا متعددا لمعانين متعددة فلا بد من وجود قرينة كتعريف الشمس بالعين ما هي الشمس؟ قلت هي العين طيب العين تطلق على معان كثيرة فإن وجدت قرينة كتعريفها بالعين المضيئة صح التعريف قلت الشمس هي العين المضيئة ماشي الحال نعم النبع مثلا هي العين الجارية مثلا نعم وهكذا وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز إدخال الأحكام في الحدود لا يجوز كتعريف الفاعل بأنه الاسم المرفوع ما هو الفاعل قال الاسم المرفوع طيب والمتدأ اسم مرفوع والخبر اسم مرفوع فالرفع حكم من احكام الفاعل فلا يصح المعرف به قال لان الرفع حكم من احكام نعم لان المعرف يعني لماذا لا يجوز ادخال الاحكام في الحدود لان المعرف بفتح الراء يتوقف على اجزاء التعريف نحن لا نعرف المعرف الا اذا عرفنا اجزاء التعريف هنا قلنا انسان حيوان ناطق نعم ما عرفنا معنى الإنسان إلا بعد أن عرفنا معنى الحيوان وعرفنا معنى الناطق الآن عرفنا معنى الإنسان وإذا جعلنا الحكم جزءا منها جعلنا الحكم جزء من أجزاء التعريف والحال أنه يتوقف على المعرف والحال أنه يتوقف على المعرف ما هو يعني إذا كان هذا الحكم الحكم يتوقف على معرفة المعرف الحكم يتوقف على معرفة المعرف فاذا جعلناه جزءا من اجزاء التعريف فمعنى ذلك لزم الدور توقف معرفة المعرف على معرفة هذا الجزء وهذا الجزء يتوقف على معرفة المعرف فيلزم الدور قال لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فأنت لا تستطيع أن تحكم على الشيء إلا إذا تصورت هذا الشيء حين نقول نعم ما يثاب فاعله ويعاقب تاركم نحن لا نستطيع أن نحكم هذا الحكم على الواجب إلا إذا عرفنا ما هي هذا الواجب ما هي هذا الواجب فحين نقول الواجب ما طلب الشارع فعله على سبيل الحكم إذا عرفنا إيش أن هذا الأمر مطلوب على سبيل الحتم، والذي لا يفعل الأمر المطلوب على سبيل الحتم يستحق العقاب، وإذا فعله يستحق الثواب. إذن لا نستطيع أن نحكم على الشيء إلا إذا تصورنا حقيقة هذا الشيء. إذا لا نستطيع أن نعرف الحكم إلا إذا عرفنا المحكوم عليه. فإذا لا يصح أن يجعل الحكم جزءا من أجزاء التعريف لماذا؟ لأن هذا الحكم لا يمكن أن يعرف إلا إذا عرف المعرف نعم قال لزم الدور وهو ممنوع ولا يجوز إدخال أو التي للشك في الحد كقولك في تعريف البريد هو الذي لا يفهم أو لا يستقيم ما هو البليد؟ قلت هو الذي يفهم او الذي لا يستقيم. هو الذي لا يفهم، هو الذي لا يفهم أو هو الذي لا يستقيم. يعني أنت مشكك. يا ترى هو الذي لا يفهم أو هو الذي لا يستقيم؟ ماذا سيحدث؟ نعرف نحن نريد أن نجزم ونحدد. بالضبط هو الذي لا يفهم أم الذي لا يستقيم على سبيل الشك؟ اي اما هذا واما هذا يعني انت لا تجزم وانما تعرف على سبيل الشك غير جازم هل هو الذي لا يفهم ام هو الذي لا يستقيم لا يصح ذلك واما او التي للتقسيم للتنويع يعني فانه يجوز ادخالها على معنى ان المعرف قسمان قسم كذا وقسم كذا فيكون التعريف في الحقيقة تعريفين لشيئين متخالفين مثاله يعني حين تكون اول التقسيم للتنويع تعريف النظر بالفكر المؤدي الى علم او غلبة ظن ما هو النظر ها تنظر الى العالم السفلي ثم تنظر الى نفسك ثم ايش معنى النظر قال ايش هو الفكر المؤدي الى علم او الى غلبة ظن هنا او ليست للتشكير بمعنى لا ندري هل هو الذي يؤدي الى علم او الذي يؤدي الى ظن لا لكن كأننا نقول العلم علمان او النظر نظران نظر يؤدي الى علم ونظر يؤدي الى ظن فاذا كاننا نعرف شيئين في آن واحد نعم كما نقول مثلا الحكم اما واجب واما وإما مثلا وهكذا إيه هنا فليست أول التشكيك إنما هي للتنويع إنما هي للتنويع قال يعني أن النظر قسمان الأول الفكر المؤدي إلى العلم والثاني الفكر المؤدي إلى غلبة ظن وأما في الرسم يعني هذا بالنسبة لأول التي للتشكيك لا يجوز إدخالها في الحد اما في الرسم قال فيجوز دخولها كقولك في تعريف الانسان هو الحيوان الضاحك تعريف بالجنس والخاصة نعم نعم مرسل او القابل للعلم وصنعة الكتابة قلت ايش هو الحيوان الضاحك او القابل للعلم وصنعة الكتابة ما في مانع قال والفرق بين الحد والرسم أن الماهيه لأن الحد تعريف بماذا للماهية تعريف للماهية أن الماهية يستحيل أن يكون لها فصلان على البدل أن يكون لها فصلان على البدل يعني إما هذا وإما هذا ويجوز أن يكون لها خاصتان فصلان ليس لها الماهية ليس لها فصلان على البدل وإنما يمكن أن يكون لها خاصتان أو أكثر من خاصتين ويجوز أن يكون لها خاصتان وكذلك ثم قال باب في القضايا وأحكامها إن صار الوقت الحد عبارة عن بيان لماهية فالماهية ليس لها إلا فصل واحد لا يكون لها فصلان على البدل إما هذا وإما هذا فالإنسان حيوان بدأت تفصل عن باقي أنواع الحيوان حيوان ناطق هل هناك فصل آخر يفصل الحيوان الإنسان عن باقي الحيوان لا أما تخاصة هناك أمور كثيرة خاصة بالإنسان هو ضاحك وقابل للكتابة وقابل للعلم وقابل للعلم كلها عبارة عن ايش خواص فيمكن ان يكون للماهية اكثر من خاصة لكن لا يكون لها اكثر من فصل لذلك لا يصح استعماله او في الحد لانه تعريف للماهية بينما يجوز في الرسم لانه ليس تعريفا للماهية والله تعالى اعلم